وَل إِ وَعدَ اللهَّهِ حَُّون وَلَ أَكسَوَهُم لَا يَعلمون هو يُح وَيميتُ وَإِلَيْهِ تُرجعون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 ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة